والأقصى كبر ضميني ضميني أكثر قولي آهوى درب الأقصى قولي آهوى ذاك الدرب قولي آهوى درب الأقصى قولي آهوى ذاك الدرب بانَ الْبَعْدُ طالَ العهدُ بانَ الْبَعْدُ طالَ العهدُ زادَ الْوَاجدُ ذابَ القلب